بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضر الصلاة وتم التسليم عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس العجيب يا جماعة عمر بن العاص رضي الله عنه من أقل الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى هذا الحديث لما روى هذا الحديث أقبل إليه أحد الصحابة وقال ويلك انظر ماذا تقول يعني ما هذا الكلام الروم أكثر الناس انظر ماذا تقول فقال له عمر بن العاص والله إن فيهم خمسة أشياء تجعلهم أكثر الناس فقالوا له ما هي أحد يذكر الأشياء ها قال أعطفهم على كبير في كبره وأرحمهم بصغير في صغره وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأمنع وذكر رابعة نسيتها ثم قال وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك يقول إنهم بهذه الصفات صاروا أكثر الناس وصار الناس يدخلون في دينهم بسبب هذه الأشياء وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة وذكرها ثم قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر من هم بني الأصفر؟ ها النصارى طيب هدنة ما معناها يا جماعة؟ الهدنة تكون بعد إيش؟ بعد حرب ممتاز يعني قوله هدنة دليل إن في حرب قبل وهذا يسمونه أسلوب اللف والنشر يعني احيانا يقول لك كلمة وأنت استنتج إن حصل قبلها شيء مثل لما ذكر الله عز وجل مثلا إلقاء يوسف عليه السلام في البئر قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام إيش اللي اختصر هنا اختصر فدخل فركب يوسف في الدلو ثم جرى ذلك الرجل الدلو ثم لما رأى يوسف قال يا بشرى يعني أسقط أو اختصر عندنا ثلاث أو أربعة معلومات لأنها معلومة في الذهن ما يحتاج فلما يقول لك صلى الله عليه وسلم هدنه تكون بينكم وبين بني الأصفر معناء في حروب طيب سؤال يا جماعة الآن الهدنة التي تقع بين شخصين ألا تدل على أن كليهما قوي ويتق الآخر ولا لو النصارى يرون المسلمين ما هم بشيء ما يحتاج هدنه قتلوا المسلمين وخلهم ساكتين ولا واحد يتحرك لكن لما يأتي بيقول لا نبغى هدنه مثل ما فعلت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد صلح الحديبية يريد أن يعتمر هو وأصحابه جاء بألف واربعمائة رجل فقريش خافت وقالت يا محمد طيب خذ المسألة بهدوء لا تقول العرب أنك دخلت غصف لو عندها قوة قاتلة أصلا هي تقتل المسلمين وتجلدهم وتفعل ما تفعل لكن ما عندها قوة فاضطرت انها تأخذ الأمر بالهدوء واليد اللي ما تقدر تلويها صافحها إذا كنت أنت ما تستطيع فخذ الأمر بهدوء فلما يقول لك هدنه بينكم بين النصارى دليل أن النصارى اصلا إما أنهم يضعفون ويقوى المسلمون أو أن المسلمين يقوون وسيأتي أحاديث بعد قليل تدلك على أن المسلمين يقوون إلى درجة أن النصارى يستعينون بهم كما أننا نحن استعنا بالنصارى في وقت من الأوقات سيأتي وقت يستعين النصارى بنا في القتال والحديث صحيح المسلم سيأتي بعد قليل طيب، شوف ماذا قال، قال هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر خلنا أعطيكم الحديث الذي الذي قبله ثم بعد ذلك نعود هذا الحديث في حديث أصرح من هذا الحديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيه ما يكون بيننا وبين النصارى وأن النصارى يستعينون بالمسلمين في القتال نعم روى الحاكم وأحمد نعود بعد قليل إلى هذا الحديث خذ الآن هذا الحديث يبين لك كيف بداية تعاون النصارى مع المسلمين في القتال قال روى الحاكم وأحمد عن خالد بن معداء رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تصالحون الروم صلحا آمنا طيب كلمة صلح تكون بعد تكون بعد حرب قال تصالحون الروم صلحا آمنا بعدين يصبح الروم أصدقاء لنا شوف قال قال حتى تغزون انتم وهم عدوا من ورائكم ولا وراءهم من وراءهم الروم وين مسكنهم يا جماعه يبدون من قل مثلا من شمال تركيا وفوق اوروبا ومن الغرب من, من أسبانيا غرب ورايح والى غير ذا وقد يكون أيضا منهم النصارى الذين في روسيا قال تغزون انتم وهم عدو من وراءهم من هذا العدو؟ من تتوقعون؟ ها؟ ها؟ ممكن يكون الصين ممكن تكون الهند لكن حقيقة أكبر احتمال, أكبر احتمال يدل أنهم الصين أو قد تكون مثلا أنا لست محلا سياسيا عموما لكن الذي يرى الواقع قد يكتشف شيئا من هذا قد تكون كوريا مثلا أو الشمالية أو الجنوبية أو المهم في عدو يصبح عدو للنصارى ويستعينون بالمسلمين نحن جميعا نقاتلهم كونهم يا جماعة يستعينون بالمسلمين دليل أن المسلمين أصبحوا قوة تستحق أن يستعان بها طيب إذا, إذا نحن والنصارى غزونا عدوا واحدا ما الذي يحصل قال فتنصرون وتغنمون تنصرون وتغنمون قال وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي بم... تلول ترجعون أنتم يا المسلمين وتنزلونها بمرج المرج مثل الأرض المزروعة ذي تلول يعني فيه تلول مثل الهضاب الصغيرة يخي كأن صلى الله عليه وسلم يصف أرض معينة يقول لك أرض خضراء فيها تلال يعني ممكن تكون أرض مثلا قل ممكن خمسين كيلو في خمسين كيلو صحراء لكن خضراء فيها تلال طيب مدى منها يا جماعة أرض صحراء خضراء هل هي في جزيرة العرب يعني؟ غالبا ليس لجزيرة العرب إلا إذا كانت عادة جزيرة العرب مروجا وانهارا لكن قد تكون هذه الأرض في, في الشمال جدا إما في تركيا إما في بلاد أوروبا طيب الآن المسلمون والنصارى أصدقاء كلهم حربوا عدوا واحدا إذا رجع رجع المسلمون والنصارى ويرتاحون الآن بعد الحرب اسمع ماذا قال قال فيقول قائل من الروم ايش غلب الصليب ويقوم واحد من المسلمين ويقول بل الله غلب وش اللي غلب الصليب بل الله اللي غلب قال فيتداولانها بينهم يتداولانها يعني يقول ألا غلب الصليب ألا الله اللي غلب ألا غلب الصليب يتداولانها بينهم قال فيثور المسلم إلى صليبهم ناصبين الصليب وهو منهم غير بعيد فيأخذه فيدقه يكسره ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه قامت الحين الحرب بين نفس الجيش اللي متعاونين قال ويثور المسلمون إلى أسلحتهم قامت الحرب بينهم في هالمرج من غير ترتيب ما قال ينادي منادي المسلمين انحازوا إلي ينادي منادي النصارى انحازوا إلي لا يعني كلهم حرب واحدة مثل الآن يا جماعة اللي الجنود الذين جاءوا العراق الجنود الأمريكان أليس بينهم مسلمون بل بينهم مسلمون قد يكون مسلم بالاسم وقد يكون مسلم مضل لمبه المهم بينهم ناس يعني ينتسب إلى الإسلام بصرف النظر عن حقيقته ومع ذلك مختلط تجدنا في سيارة وحده والنصران بجانبه لأنهم يقاتلون عدوا واحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم مختلطين بعضهم مع بعض قال يثوم مسلمون إلى أسلحتهم وتكون مذبحة فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادة يعني من ينتصر النصارى قال فيقول الروم لصاحب الروم كفيناك جد العرب الجد القوه هو السلطان لذلك يقول الإنسان في, في صلاته ولا ينفع ذا الجد منك الجد صاحب السلطان ما ينفع عندك سلطانه يا ربي وقالت الجن وأنه تعالى جد رب تعالى سلطان ربنا لم يتخذ صاحبته ولا فهم يقولون كفيناك جد العرب طيب الآن هم قتلوا من المسلمين عصابة ما قتلوا الجيش يعني واحد كسر الصليب ثار معها المسلمون الموجودين عنده ممكن يثور معه مثلا خمسة ألاف عشرة ألاف كلهم يحصدون حصدا فإيش يقول الروم لسيدهم يقولون كفيناك جد العرب يعني المطاوعة المتشددين عند العرب قتلناهم ثم بعد ذلك طيب هل بقي أحد من المسلمين ساكت إلى الآن طيب حتى تتضح المسألة الآن قام واحد وكسر الصليب والنصارى قتلوا قاتل كاسر الصليب الموجودين قريب منهم من المسلمين ثاروا وقاتلوا النصارى وقتلوا المسلمين اللي قريب قل أربعلاف خمسة لكن باقي في الجيش باقي مجموعة من المسلمين ليس ليس من المعقول أن يكون النصارى ما استعانوا إلا بخمس آلاف مسلم أكيد استعانوا يمكن بمائتين ثلاثمائة ألف فما... فالآن لسه باقي عند النصارى مجموعة مسلمين ذهب النصارى إلى ملكهم قالوا كفيناك جد العرب اللي متشددين قتلناهم ثم يأتي النصارى ويغدرون يغدرون بمن باللي باقيين باللي باقي من... يا أخي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة نصارى كفرة ليس للكافر ذمة فيغدرون بالمسلمين ويبدؤون يقتلون اللي موجودين قال فيجتمعون للملحمة ليش قال ليش سميت يا جماعة الحرب الشديدة ملحمة كثرت تقاطع اللحم وتطايرة مع, مع قوة الضرب اسمع هذا الآن كيف يأتون في ترتيبهم قال فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر الفا ما معنى يا جماعة تحت ثمانين غاية واش تفهمون من هذا يأتونكم تحت ثمانين غاية يعني, يعني ثمانين إيش ها ثمانين دولة يأتون تحت ثمانين دولة الآن اللي يجتمع في العراق مجموعة دول ولا لا هذه أمريكا وبريطانيا واليابان وبولندا وفرنسا وألمانيا ودول عمرنا ما اسمعنا بأسماها وأرسلت قوات اللي مرسل سبعين جندي اللي مرسل ثمانين جندي يعني يجتمعون تحت ثمانين غاية طيب نعود إلى الحديث الأول شوف اش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر الفا. هذا يعني بأن عدد النصارى كم يا جماعة نضرب كم في كم ها ثمانين ضرب اثنى ها ثمانين ضرب اثنى عشر ألف تسعمية وستين ألف مقاتل عدد مهول يا جماعة عدد مهول الآن كم عدد الجنود الأمريكان في العراق وصل مائتين وخمسين ألف أو أقل يبدو لنا قريبة من هذا العدد لما يجتمع يا جماعة تسعمية وستين ألف مقاتل هذا عدد يعني غير عادي هذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال وينتصر فيه المسلمون اذا كان في حرب ثم صار في هدنه ثم قاتل المسلمون مع النصارى عدوا من ورائهم بعدين قال النصارى ايش غلب الصليب قام مجموعه من المسلمين وقتلوا اللي قال قام مسلم وكسر الصليب ثم قتل المسلم ثم قام مسلمون المسلم فياتي النصارى ويقتلون هل ال2000 3000 الذين قاتلوا المسلمين ثم يجتمع النصارى يغدرون بها المجموعة اللي عندهم فيثور جميع المسلمين ضد النصارى طبعا يكون انتصار المسلمين على الروم في هذه الحرب تهيئة لفتح القسطنطينية وفتحها من أشراط الساعة هذا دليل يا شباب أن المسلمين سوف يقاتلون النصارى وسوف يكون عند المسلمين قوة تغلب تسعمية مقاتل تغلب تسعمية مقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت خمسا لم من الأنبياء من قبلي كما في البخاري وذكر منها قال نصرت بالرعب ليس هو فقط انما أمته لذلك قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا له لأمته أيضا ليس فقط له هو أحلت لي الغناء ليس فقط في عصره صلى الله عليه وسلم بل لأمته يعني فكذلك المسلمون ينصرون بالرعب مسيرة شهر يعني المسافة التي لو نقاتل الكفار إذا كان بقي علينا شهر نصلهم يبدون انتفضون وحن لسه باقي شهر هذا نصرت بالرعب انظر ما الذي يقع بعد ذلك عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي سيرتب الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقع من من عهده إلى قيام الساعة قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله وفعلا المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا إلى أن وصلوا الطائف ثم واصلوا حتى أتوا نجد ثم شرق جزيرة العرب ثم وصلوا إلى ما شرقها من يعني التي تسمى الآن بالكويت وقطار وعمان والبحرين وغيرها بدأ المسلمون يتوسعون توسعوا إلى اليمن حتى صار جزيرة العرب كلها للمسلمين قال ثم فارس فيفتحها الله فارس ماذا نعني بها؟ إيران والعراق وافغانستان وباكستان والهند والجمهوريات الجنوبية من روسيا قال ثم تغزون الروم فيفتحها الله طيب لماذا حدد يا جماعة؟ قال جزيرة العرب وفارس حددها ببلدان والروم ما حددها ببلدان ليش؟ لكثرتهم لكثرة الروم قال صلى الله عليه وسلم تغزون الروم لأن فارس كانوا يعبدون النار مجوز فكانوا مجتمعين في مكان جزيرة العرب محدودة من هنا بحر بحر من تحت بحر بعدين حدود الشام معروفة يعني معروف كمها لكن الروم كثر ومن من يسارك في, في النار في أفريقيا روم ومن وراءهم روم ومن الشمال روم من, من كل مكان يوجد نصارى ولما يقول الروم ليس المقصود بس يا جماعة النصارى يعني الآن النجاشي رضي الله عنه كان قومه نصارى صح؟ هل يسمون روم؟ غالبا نعم هم ينتسبون إلى الروم انتسابا فقط والغساسنة اللي كان النصارى العرب ينتسبون إلى الروم لكن الروم لا تطلق عليهم تطلق على بني الأصفر بني الأصفر اللي هم نسل إسحاق أبو إبراهيم عليه السلام والذين منهم بنوا إسرائيل وغيرهم وألوانهم معروفة لكن أولئك دخلوا في النصرانية اللي هم أصحاب النجاش وغير دخلوا في النصرانية وإلا كانوا أصولهم وثنيون يعني لم يكنوا نصارى قال ثم تغزون الدجال فيفتحه الله قال فقال نافع نافع راوي الحديث قال يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم إذن الدجال يا جماعة لن يخرج إلا بعد ما نقاتل الروم ويفتحهم الله إلا بعد ما نقاتل الروم ويفتحهم الله هذا يحدد لك أحيانا النظر في هذا الحديث يحدد لك أحيانا ترتيب زمني يعني لو قال لك قال يخي يمكن الدجال يطلع اليوم ولا بكرة هل ممكن فعلا يطلع اليوم أو بكرة لا عندنا ترتيب لا يمكن يطلع اليوم أو بكرة إلا إذا الله عز وجل طول اليوم إلى أن نفتح الروم ثم بعد ذلك يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الروم ثم بعد ذلك يعني نقاتل الدجال طيب جاء تحديد أرض المعركة مع النصارى أنها في الشام في حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فصطاط المسلمين يوم الملحمة أي ملحمة يقصد؟ أي ملحمة؟ الذي مع النصارى الذي بعد قتل المسلمين والغدر بالمجموعة التي تعاونت معهم رفعوا عاقبة التعاون مع النصارى جاءوا تعاونوا معهم وقاتلوا عدو من ورائهم وجاء لكل نصارى وغدروا بهم ملحمة ثم جاء المسلمون يقاتلونهم فاجتمع النصارى بامسلمة بتحت ثمانين راية قال إن فصطاط المسلمين الفصطاط هو خيمة القائد خيمة القائد يعني جيش المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن أهل الشام النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها دمشق لعله لم يسمع بها أو لعله يقينا ما رآها صلى الله عليه وسلم لكن نبأه الله بها هذا الحديث فيه بشارة ونذارة دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه الآن طيب تعالوا نستعرض معكم صراع المسلمين مع النصارى متى بدأ وكيف ينتهي صراع المسلمين مع النصارى بدأ مع غزوة مؤته. وكان هذا أول التقاء للمسلمين مع النصارى في جماد الأولى سنة الثمان من الهجرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشهرين تقريبا سبب غزوة مؤته أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا إلى ملك الروم يدعوه إلى الإسلام ومعروف أن الرسل لا تقتل فعدى ذلك الروم على الرسول وقتله فلما قتله ثار النبي صلى الله عليه وسلم وثار ذاك الرومي وجهز جيشا لقتال المسلمين وبدأ الجيش يزحف وصل إلى معان معان هذه وين تقع جنوب الأردن يعني ما بينها وبين وبين جزيرة العرب إلا شيء يسير فوصل الجيش إلى معان النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة لو جلسنا في المدينة جاء الجيش هذا يعني قد لا نستطيع أن ندفع على أنفسنا إلا أن يشاء الله فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش من المسلمين كم عدده ثلاثة آلاق قال أميركم زيد فين وصيب في جعفر فين وصيب في الله من رواحة وذهب الجيش ذهب الجيش حتى وصل إلى معان وصل إلى معان بلغهم أن عدد النصارى كم مئتين ألف من الروم و ألف من أنصارهم من العرب لما رأوا ذلك قام زيد المسألة عقل يا جماعة ما هي بحماس عقل قام زيد قال يا, يا, يا أيها المسلمون أنتم رأيتم الآن نحن ثلاثة آلاف وهؤلاء مئتين يعني جيش ضعفنا يعني ما هو بعشر مرات ولا عشرين مرة ضيف يعني جيش عظيم جدا فإني مخيركم أما أن نرجع إلى المدينة ما نستطيع نقاتل أو أننا نبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ينصرنا طيب هل لو أنهم رجعوا يعتبرون ولوا الأدبار لا متى يجوز للمسلمين إذا التقوا مع الكفار أن ينسحبوا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإيكم منكم كم لا هذه الآية الأولى عشرون صابرون يغلبوا مئتين الأولى يعني إذا قابل المسلمون عشرة أضعافهم ما يجوز أنهم ينهزمون بين يديه لازم يقاتلون لكن المسلمون قالوا يا جماعي لما يصير عددنا ألف وأولئك عشر ألاف ما يجوز لكن قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن نبيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين يعني إذا قابل المسلمون مائتين ما يجوز أن المسلمين يهربون لكن لو مائتين وخمسين يجوز أن يولوا الأدبار يقولون لا ننسحب من القتال هذا الجيش يا جماعة يعني هل هو إذا كان الجيش ضعفك مرة أنت مئة وهو مئتين قاتل إذا أكثر بواحد مئتين وواحد تقاتل. هل الجيش المئتين ألف ضعفهم كم مرة وين يمكن ثمانين مرة يعني شيء عظيم قال نرجع أم نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يرسلنا مدد قالوا إن رجعنا مشكلة ما فعلنا شيء سيعلم أننا رجعنا وبيعلم أننا ضعفة وبيلحقوننا إن الآن لحد ما يأتي المدينة ويقتلنا صح وإن جلسنا ننتظر حتى يمشي الجيش من المدينة ويصل إلينا يعني بيمشينا قرابة ثمانمائة كيلو إلى ألف كيلو يحتاج لما لا يقل عن شهرين لثلاثة أشهر في هذه الأثناء يكون هؤلاء انتهوا منا حن ثلاثة آلاف. ما رأيكم قام عبد الله بالرواحة قال يا قوم إن التي منها تخافون هي التي خرجتم إليها تطلبون أنتم خايفين من الموت أنتم أصلا ما طلعتم إلا تبغون الموت في سبيل الله أثبتوا وقاتلوا تقدم المسلمون يوم جاول لمائتين ألف بعدين النصارى عندهم ابتكارات كانوا في كيفية القتال المسلمون ما يعرفونها كان عندهم شيء اسمه الدبابة الدبابة هذا يأخذون لهم مثل الصندوق الكبير طير ويقلبونه ويكون له حدود من هنا صندوق ليس له غطى يعني وفي الثقوب ويدخل هنا خمسة عشر رجل مقاتل وينطلقون على الجيش المقابل وفي الثقوب يطعنون من خلالها ويرمون السهام اللي قدامه ما يدري كيف يقاتلهم الأرجل التي تمشي عليها حديد. ما يستطيع ما يدري كيف يقاتلهم فكان عندهم ابتكارات وبعدين ليسوا مثل المسلمين ضاربين ألف كيلو لا يعني في بلادهم شبعانين مثل القريش لما جاءت تقاتل المسلمين في المدينة المسلمون في المدينة جالسين ربعهم عندهم وأصحابهم وبلادهم ألمهم ابتداء القتال يعني سوقها باختصار حتى نربط بينها وبين ما عندنا قتل زيد أخذ الراية جعفر قتل أخذ الراية عبد الله بالرواحة قتل لما قتل عبد الله بالرواحة النبي صلى الله عليه وسلم حاط الجيش ثلاثة أشخاص فقط ما هو. قتلوا كلهم من, من أول يوم مشكلة وبدأ المسلمون يموج بعضهم في بعض وسقطت راية المسلمين يبحثون عن الراية يجتمعون عليها ما فيه فأقبل من من الصحابة؟ لا قبل خالد ثابت ابن أرقم وأخذ الراية ورفعها قال أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت أنت أنا ما أصلح قائد يا أخي ويعجبك أن المسلمين كل واحد يعرف حدود قدراته قال أنا ما أصلح قائد لكن اصطلحوا على الرجل قالوا خالد بالوليد خالد بالوليد يا جماعة ما صار لمسلم قرابة سنة تقريبا أو سنتين فأقبل لكن الرجل يجري يجري القتال في, في دمه أخذ الراية رضي الله عنه وانسحب بالجيش خالد لما جاء بالليل جلس يفكر قال الآن مشكلة انقاتلت غدا يعني إلى متى بنقاتل 200 هؤلاء مثل الجبل اللي تكسر تكسر تكسر ما, ما ينتهي وإن هربت بالمسلمين برضو مشكلة لأنهم سيععمون أن هربنا وبيلحقونا وبيقتلونا تقتيل وإن جلست مكاني وقلت بطلت قتال ما فيها بطلت قتال هذا حرب ما هو بلعب جلس يفكر ثم ابتكر فكرة أخذ المسلمين وعمل لهم تخطيط جديد أخذ الميسرة حطهم ميمنة والميمنة حطهم ميسرة واللي كانوا في المقدمة حطهم مؤخرة واللي في المؤخرة حطهم مقدمة اللي كانت الميمنة رأيتهم زرقة أخذها وعطاهم حمراء أنتوا رأيتكم كانت صفرة أخذهم وعطاهم خضرة أنتم بيضاء خدوا سوداء خد... وبدأ يغير في الجيش حتى غدا إذا قابلت الميمنة المسلمين ميمنة الروم فإذا الراية تختلف وطريقة القتال تختلف والوجوه تختلف فيقع الفزع في قلوب الروم يقولون هذا جيش جديد جاءهم مدد فيقع في قلوبهم الفزع جاء من غدا أمر خالف بالقتال واشتد الأمر على الروم وقتل في الروم مقتلة عظيمة عدد اللي قتلوا من الروم ما أحصي ما أحصي لكن يقول خالد من الوليد يقول إن دق في يدي في يوم مؤتى السيوف اللي تكسرت في يدي تخيل يا جماعة سيف يتكسر حديد بعدين ما تكسر على صخر تكسر على رؤوس ناس يضرب هالجماء جميلين يتكسر الحديد ما هو بلعب يقول إن دق في يدي في يوم مؤتى تسعة أسياف السيف أضربه في رؤوس الرجال لين يتكسر وأرميه واخد سيف ثاني وأضربه في رؤوس الرجال لين يتكسر يعني بالله هالسيف قبل لا ينكسر يجمعها كم قتل؟ قتل ثلاثة أربعة؟ قتل الجموع وذكروا أن الروم كانوا خايفين من أصحابهم يهربون فكانوا مربطينهم في بعض يعني مربطين الأقدام في بعض بحيث أن يصبحون سدود فمهي بصحبه أن يقتلهم اضرب بس اضرب كأنهم دجاج معلك قطع بس ومش والله يعجل بها عليهم أخرى يقول اندق في يدي في يوم مؤتة تسعة أسياف ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية قطعة حديد يمانية خدتها قمت أضربها في الوجيه ما عد في السيف يصبر قطعة حديد أضربها لك أن تتخيل كم قتل تحت السيوف هذا شيء زيد بن ثابت أساء وعبد الله بن رواحة وجعفر لك أن تتصور كم عدد من قتلوا تحت أيديهم قبل أن يموت الأبطال يعني جعفر ما هو بلعب جعفر جعفر لما لما نزل من فرسة على أرض القتال عقر فرسة من شدة الحماس وبدأ يقاتل قبل لا يقتل أتوقع قتل عشرين ثلاثين خمسين زيد بن ثابت يمكن قتله خمسين ستين عبد الله بن رواحة كذلك المهم والمسلمون قتلوا في الروم مقتل عظيمة انتهى اليوم انسحب المسلمون والروم انسحبوا ثم أمر خالد المسلمين ما ينزلون يكملون طريقهم إلى المدينة ومشوا ليلة كاملة تدري كم عدد لقتل من المسلمين ها. هذا ثلاثة آلاف قدام مئتين تدرك كم قتل قتل هلقادة الثلاثة انتهينا منهم وقتل معها القادة عشرة من المسلمين فقط يعني عدد اللي قتل من المسلمين ثلاثة عشر بس وهم ثلاثة آلاف وأولئك مئتين إن الله يدافع الله يشوفهم وهو بغافل سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأحبابه يقاتلون يترككم جل جلاله لا والله أشكر لكم لطفكم وحسن انصاتكم. و يعني معنا في الدرس سس الله لا يحرمنا واياكم الاجر والثواب والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.